فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أوْ مُرَاغَمَةٌ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحن أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم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 إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وجهادوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله.